لستامين متشددين يبغوا طبخ الشريعه والعلمانيين يريدون الليبراليه والديمقراطيه وعامه الناس ما يمشوا على خاطر موضوعه ما عم بيرب يمشوا ما في شيء اسمه اسلاميين نعم هناك احزاب اسلاميه لها توجهات فكريه معينه ربما اساءت